مش تاقلك ورد اسألك مش تاقلي الغالي صعبة الظروف ليه بس ما غبت عن بالي مش تاقلك ورد اسألك مش تاقلي الغالي صعبة الظروف اللي بس ما غبت عن بالي ما ناسي حبك لحظه يا قلبي انت ونابضة مهما تغيب انت الحبيب البي ابني تامالي ما ناسي حبك يا قلبي انت ونابضة بابا مهما تغيب انت الحبيب ال